بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والمرسلات عرفا سوين بو فرشتان بكاري تشاكو درستو فرمان برداري هلدستن يقلد ويك فالعاصفات عصفا هر وها آوانی کب جرجو گالی و خیرایی فرمان کانی خدا بجدهنن یا خود بوبایانی هلدکن و شارو دهاتی خدا ناسان کا ولدکن. و النشرات نشرا بوفرش تانش که هور بلا ولدکنوا یا خود هموش تی چی کو بلا و پیدکن. فالفارقانت فرقا بوانشی که حق نا حق ليك جيادا كنوا فالملقيات ذكرا بوفرشتانش كبيامي خدا دقين لخزمتي جبرائيل دا قرآن دا عذرا أو نذرا بۆ ئەوەی بەڵگەب بخەنە دەست ئمانداران نەفامانیش بێدار بکەنەوەئین نەماتو عدونە لەواقیع بەڕاستی ئەم بڵێن و هر پێتان دەدرێت، هەر پێش دێت فئید نوجو و مووتمی س جاکاتێک دێت ئەستێرەکان ڕووناچیان نامێنێت و فوری جند ئاسانیش لە دەبێت و لێگ دەترازێت. وايداجیبال الجبال نسفت کاتێک چێوەکان هەڵدەتە چێنرێن و لە جێی خۆیان نامێن و وردو خاج يوم من عجللت لوم و بگمان بو روجي جا كرنبو دات گاي يچي روا وانا ادرا كما يوم جا كرنبو دات گاي تصروج يچي سختو د جواره ويل هارؤا هنا لا لو رجدا بوأواني كبروا ين بيخم برانو قيامتو لبرسينا والنبو ألم نهلك الأولين باشأو نابين تنبيشنان من لنا وبردوة ثم نتبعهم الآخرين باشأ عندو كانيش بشوينيان بشوين يان دال لنا ودبين كذلك نفعل بالمجرمين اربوشي واش داكاين لغلتا وان باراندا ويل يوم للمكذبين هوار اهنا للو رجداب اواني كبر ويان بفي غمبرانو قيامه لبرسينا والنبو الم نخلقكم مما ما فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم أي أبو سرنج نادا آية أيه ما نرخ دروز نكردوا إن جاء محكم قائم دا ندفمان ما ندانناه بو ما كراو فقدرنا فنعمة القادرون إن جاء إما دسلا دار بوين بسر أوان دا ايت <تصفيق> صداد داري شيتاشين ويلو يوم للمكذبين <تصفيق> هاوارا اهنا للرجد ابو اواني كبر ويان بفي خمبران وقيامته لبيرسينا والنبو الم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا هيا ايه ما زوى نكرد و بهو كاري کو کردنا و زندوان و مردوان و جعلنا فيها رواسي شامخات و أسقيناكم ما أنفراتا اروها لسر قوي زوى چهوى لدك بلند ما دام ازراندو و اوي سازگار ما پیشکش نكردون بو خواردنا و ويلو يومئذ للمكذبين هواروا هنا للو روجدا بوواني كبر ويان بفي غمبرانو قيامته لي بيرسينا والنبو انطلقوا الى ما كنت به تكذبون ديكواتا اي خدانا حسن حسنوا راكن بووش في ري براتان بينبو بدروتان دزاني انطلقوا إلى ظل دي ثلاث شعب راكن درشن بو سيبري أو دو كلا سيبر لا ظليل ولا يغني من اللهب نسيبرا تالسا ييدا بحوينوا نلب ليسي آغري دو زخدتان پاري إنها تغمي بشرر كالقصر براستي او اقرب ليسيك فريدادات وكوشكو ريشي قورا مزنا كأنه جمالة صفر اروكو وشتري الزردي ميلو رشدا نوينيت ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهنا للو رجدابو اواني كبروايا ببغمبرانو قيامتو لحب لبرسينا ونبو هذا يوم لا ينطقون أمرو إيتر رجيا رجيك اقسيان نماو وورتيان ولا يؤذن لهم فيعتذرون مولاتيج نادرين كان بكن ويل يومئذ للمكذبين هؤا رؤاؤنا اللذين رجدا بوأواني كبروا ين بفي غمباران قيامته ليرسين والنبو هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أما يتر راجج جاكر نوايا يوما لجلهمون وكان يبيشودا كوا فإن كان لكم كيدون فكيدون جاكر دوان النخشيك فيلك ان جامبدن دجيمن جامي بدن ويل يومئذ للمكذبين هوار اهنا لو جدا بو اواني كبر روايان المتقين في ظلال لولا شوا وان لجير سيبر دا لپال كان ياو تافغا كان دا وفواكه مما يشتهون لهر جورم ميوهيك كعارزو يبكن بوان آمادهيو پیش کشيان دا کريت كلو وشربو هنيئن بما كنتم تعملون پیان داوت ريد بخونو بخونوا نوش تان بيد لپاداشتی او کارو کرده و چاکانه ده کانجامتان ده ده انا کذالک نجزي المحسنين بگو من اما آبو شو و یه پاداشتی چاک اخوازان ده ده اینو ویلو يوم ايدل للمكذبين هوا رؤا هناللو روشده بو اواني کبروایان بپیغمبرانو قیامتو لپرسین و النبو كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون اي واش اي ناسان لدنيا براستي ايوا تاوان بارو تاوان كارن وين يومئذ للمكذبين اوارو اهناللو روشدابو اواني كبروايان ببيغنبرانو قيامته لبرسينا والنبو واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خواجر بيانبو تريد كرنوش برنو ملكتو فرمان برداري خدابن اوانا كرنوش نابنو ملكتش نابن ويل يومئذ للمكذبين هارو ها آهنا للله روج دابو أواني كبروا ين بفي غمبرانو قيامته ليرسينا والنبو تَأْبِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بَشَعُودِ الرَّقَانَةِ أَجَرَ بَمْ قُرآنَ بَعْرَنَا كَنْ بَتُقُفْتَ أَرْجِي تَرْبَعْرَ ذَكَنُ إِمَانَ ذَهِينَنَ